ثم إذا شاء أنشره كلا لم ما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا فأنبتنا فيها حبا وعين بوا وقبا وزيتون ونخلة وحدائق الباء وفاكهة وأبا متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنُ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبِشِرَةٌ ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قتره أولئك هم الكفرة الفجرة